Rabbi yasanni da iman al No, عبدك ببابك يا رابي اتلق ريضائك يا رابي اشبع على نبي محمد خير يا ربي نور قلبي بجه الله أنت ربي يا الله ربي يا حبيبي كذنبقا في صفتي عظيم خلفت للحواء خيري زمان وآليه خير البشر